بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه أجمعين ا ل ي و شاء الله على آخر من فصول مباحث ج م ع ل الإنسان بالنسبة ل ى ب ع ي د وعبيده ولكن ر ق ق ينفق ي عليهم ي ه أن ما ه م إليه على ما ساتكلم ر من تصطيل الله وأنا ل ق ك ل م كلمة ص غ ي ر ة جدا إ ن شاء الله حول أ م ر الرقيق ل أ ن ه قد يتبادر لذهن كثير من ا ل ا خ و ة أ و غيرهم لماذا يوجد الرقيق في ا ل إ س ل ا م أ و لماذا وجد الرقيق في ا ل إ س ل ا م لماذا لم يلغي ا ل إ س ل ا م الرقيق والجواب على هذا أ ن ا ل إ س ل ا م حينما جاء لم ي أ ت ي ب م ب د أ الرقيق أ و ب ش ر ع ة الرقيق أ م ر الرقيق كان معروفا في جميع بقاع ا ل أ ر ض عندما جاء ا ل إ س ل ا م وفي كل ا ل أ د ي ا ن ا ل س ا ب ق ة وعند جميع الملل والنحل ما كان ينكره أ ح د كان ش ر ي ع ة ا ل إ ن س ا ن في ذلك الزمان وكان الناس يتصرفون في العبيد بلا ضابط وبلا قانون فربما قتل السيد عبده وربما أ ر ه ق ه في العمل وربما أ ج ا ع ه وربما ع ذ ر ه وربما سجن ه وربما ضرب ه ف ر التصرف فيه كما يتصرف في دابته حتى ولو عتق العبد في المستقبل ما كان يصل إ ل ى م ر ت ب ة ا ل س ا د ة بحال من ا ل أ ح و ا ل وتبقى ص ف ة ا ل ع ب و د ي ة م ل ا ز م ة له كان هذا موجودا في ج ز ي ر ة العرب وموجودا في غير ج ز ي ر ة العرب و إ ل ى عهد قريب منذ سنوات ق ر ي ب ة كان الرق في ديار ا ل إ س ل ا م على وشك الانتهاء بينما كان يعاني الرقيق من أ ب ش ع أ ن و ا ع ا ل م ع ا م ل ة في أ و ر و ب ا ولذلك كان الاقطاعيون والنبلاء يبيعون ا ل أ ر ض بمن عليها من الفلاحين والعاملين مع أ ن ه ليس عبدا وليس رقيقا ولكنه كان يعامل م ع ا م ل ة ك م ع ا م ل ة الرقيق في الوقت الذي كانت ا ل ا م ة ا ل إ س ل ا م ي ة فيه قد وصلت بالرقيق إ ل ى ذ ر و ة الكمال في م ع ا م ل ة السيد برقيقه في الوقت الذي كان ا ل إ س ل ا م يحث فيه الناس على اعتاق الرقيق و إ ك ر ا م الرقيق و م ع ا م ل ة الرقيق ا ل م ع ا م ل ة ا ل ح س ن ة ا ل م ث ا ل ي ة ما كان يوجد في أ و ر و ب ا أ و في العالم ا ل آ خ ر من يفهم هذه المعاني أ ص ل ا علاوه عن ان يطالب بها ا ل إ س ل ا م حينما جاء إ ذ ا لم ي أ ت ي بالرقيق و إ ن م ا جاء والرقيق موجود جاء والرقيق قانون يتعامل به كل أ ه ل ا ل أ ر ض فماذا عمل ا ل إ س ل ا م للرقيق في الوقت الذي ما كان أ ح د في ا ل أ ر ض ينادي لاعتاق الرقيق جاء ا ل إ س ل ا م أ و ل ا وقبل كل شيء سد كل ا ل أ ب و ا ب التي يمكن أ ن ي أ ت ي منها الرقيق وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا الله يوم ولا ولا ينظروا إليهم ولهم عذاب أليم وعد القيامة النبي الله ثلاثة لا الله عذاب رجلا صلى عليه يكلمهم إليهم أليم فأكل منهم ثمنه باع يزكيهم حرا ما يكون من غزوات بين الناس ومن يؤثر منهم يكون رقيقا لم يعد هذا موجودا أ ن ت أ ت ي بحر من بقعه اخرى من بقاع العالم وتبيعه لا يقره ا ل إ س ل ا م ولا يسمح به في ح ا ل من ا ل أ ح و ا ل وتوعد من عمله الوعيد الشديد كونه بعد ذلك وجد بعض الناس ي أ ت و ن بالاحرار من بلاد أ خ ر ى ويبيعونهم على أ ن ه م رقيق هذا ليس من عمل ا ل إ س ل ا م و إ ن م ا هو من انحرافات البشر ولو علم الاسلام ب أ ن هذا الذي أ ت ي به كان حرا ً لما جاز ضرب الرق عليه الحر لا يطول تحت اليد ولا سبيل إ ل ى استلقاقه أ ب د ا ً بحال من الاحوال أ ح و ل كل الأبواب التي كانت مصدراً للرقيق أغلقها الإسلام ولم يبق إلا كانت مصدراً باباً يبقي و د ه ذ ا ب ب يعتبر ا كثمام الأمام يستعمل في حالات ا ل ض ر و ر ة التي قد يلجا إ ل ي ه ا المسلمون وهي ح ا ل ة الحرب إ ذ ا أ خ ذ ن ا ا ل أ س ر ه من أ ع د ا ئ ن ا لا يضرب عليهم الرق بمجرد ا ل أ س ر ه ذ ا لا يوجد عندنا في الوقت الذي كانت أ و ر و ب ا وكان العالم ب أ س ر ه يضرب الرق على الاسير بمجرد أ س ر ه ا ل إ س ل ا م ما كان يعرف هذا قال أ م ي ر المؤمنين ينظر في أ م ر ا ل أ س ر ه ويتخير بين ث ل ا ث ة أ م و ر إ م ا أ ن يضرب عليهم الرق واما إ م أن ي ن عليهم ب ل ف د ان ء بمقابل وإما أ يمن عليهم ب ا ل ح ر ي ة ويطلق سراحهم بدون مقابل و إ م ا أ ن يقتلهم يتخير بين أ ر ب ع ة أ م و ر في فينزل في فإذا تقتضي كانت المصطحة العامة المصطحة واحدا من هذه ا ل أ م و ر ا ل أ ر ب ع ة أ ق ر ه أمير المؤمنين اقره ل م م ؤ ن ن ي أ ا ل إ م ا م وبناء على ذلك فهذا الباب ا ليس ذ بقي ي ل بابا مفتوحا و إ ن م ا هو ربع باب الباب يفتح لأربعة الأمور الرق واحد من هذه الأربعة احتمال احتمالات الأزرة وبما أن العالم قد اتفق على رفع الرق فالإسلام من باب لأربعة على أربعة يفتح في رفع أن أولى من من قد هذه لا يقر ا ل ر ق ة ولا يبتزن ان ي ع م ل ل أ ن ا ل م ص ل ح ة ا ل ع ا م ة تقتضي الا يكون هناك رقيق ف إ ذ ا نكث العالم ع ا د ة و ب د أ يضرب ا ل ر ق ة على الناس عند ذلك لا بد من ا ل م ع ا م ل ة بالمثل إ ذ ا وجدنا ا ل م ص ل ح ة في هذا يعني الغربي النصراني الصديدي اليهودي المادي الحادي ثانية رجع العالم العالم العالم العالم العالم رجع نفرط أنه حتى لو الرقة وأقر مرة نحن ل المسلمين نقر ا ر ق نحن ا ل لا نقر الرق وليس واجبا علينا بل نترك ا ل أ م ر ل أ م ي ر المؤمنين إ ن وجد أ ن م ص ل ح ة ا ل أ م ة أ ن يعامل ا ل أ ع د ا ء بالمثل و أ ن يضرب الرق على أ س ر ى ضرب الرق عليهم كما ضرب ا ل أ ع د ا ء الرق على أ س ر ا ن ا و إ ذ ا وجد أ ن ا ل م ص ل ح ة لا تقتضي هذا تبع ا ل م ص ل ح ة في هؤلاء ا ل أ س ر ى إ ذ ن ا ل إ س ل ا م لم ي أ ت ي بالرق و إ ن م ا جاء والرق موجود و أ غ ل ق جميع ا ل أ ب و ا ب التي يصدر عنها الرق وفي نفس الوقت ماذا عمل ا ل إ س ل ا م أ غ ل ق جميع ا ل أ ب و ا ب التي ياتي منها الرق وفتح عشرات ا ل أ ب و ا ب من أ ج ل اعتاق الرقيق إ ذ ا أ ب ط ر ا ل إ ن س ا ن في نهار رمضان كفارته عفق ا ل رقيق إ ذ ا حمس في يمينه ي ع ت ق رقيقا إ ذ ا أ ت ى أ ه ل ه في نهار رمضان ي ع ت ق رقيقا إ ذ ا قتل نفسا يعتق عبدا إ ذ ا أ ذ ن ب ذنبا او عمل م ع ص ي ة يتصدق بعتاق العبيد جعل ثوابا عظيما و أ ج ر ا كبيرا ل ل إ ن س ا ن الذي يعتق ع ب د ا ولذلك صار الناس يتنافسون في عتاق العبيد وقد وصل ا ل أ م ر في يوم من ا ل أ ي ا م إ ل ى أ ن انتقلت الفجوه في أ م ة ا ل إ س ل ا م في عهد التابعين من أيدي الأحرار من ايدي ل أ أ ح ر ر ا من ا ل أ ش ر ا ف م ن أ ي د ي ذوي الحسد والنسب و ا ل م ك ا ن ة والجاه الى النوالي فكانوا هم الذين يتصدرون ا ل ز ع ا م ة في الفتوى في دين الله وكانت ت ش ر ئ ب إ ل ي ه م أ ع ن ا ق ا ل أ ش ر ا ف و أ ع ن ا ق ذوي النسب و ا ل ح س ب و أ ع ن ا ق الامراء وعناق الملوك وعناق الحكام يتقربون إ ل ي ه م ل أ ن ه م و ر ث ة النبي صلى الله عليه وسلم ف إ ذ ا ما يقال من أ ن ا ل إ س ل ا م يوجد فيه رقيق هذه ك ل م ة أ ح د رجل إ م ا أ ن ه إ ن س ا ن يريد تشويه ح ق ي ق ة ا ل إ س ل ا م ويريد التحريف و ا ل ب ل ب ل ة أ و أ ن ه إ ن س ا ن جاهل ما يعرف ما يقول ف ا ل إ س ل ا م أ غ ل ق جميع ا ل أ ب و ا ب التي يصدر عنها الرق وفتح عشرات ا ل أ ب و ا ب ب أ ج ل اعتاق الرقيق وكان ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا ضرب عبده ي أ م ر ه النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يكفر عن ضربه له باعتاقه و ز ي ا د ة على هذا إ ذ ا لم يريد ا ل إ ن س ا ن أ ن يعتق ع ب د ا ي ر د ا يتمسك به فالاسلام قاله ل ما في مانع هذا العبد يكلف ك ت ك ل ي ف ه أ ن ت تصلي خمس مرات في اليوم وهو يصلي خمس مرات في اليوم شئت امري هذا خارج عن إ ر ا د ت ه أ و ق ا ت ا ل ص ل ا ة م س ت ث ن ى م ن ا ل ا ل خ د م ة هذه مساواه ا ل ح ر بالعدل ما عرفتها البشريه يوما من ا ل أ ي ا م قبل ا ل إ س ل ا م وما عرفها الكفار الذين عاصروا ا ل إ س ل ا م أ ث ن ا ء وجود ا ل إ س ل ا م إ ل ى عهد قريب والعالم كله ي ئ ن ا ل رقيق تحت يده واذا جاء رمضان يصوم العبد كما يصوم السيد وفي حاله الصيام لا يجوز للسيد ان يحمله او ان, يقرض عليه أن يعمل ق ض ل ي ي ه أن ع ما لا يطيق لانه صائم كما سنقراه ا ل آ ن إ ن شاء الله هذا مطالب بالايمان وهذا مطالب بالايمان وجان الاسلام على ذلك وكذلك ل ا إذا يرجم ا ن محسن غير فيجد الامل ن محسن ف ي ر ج و ك ذ ك الأمل ت ن ص ف عليه كل الحدود ليس حد الزنا فقط و إ ن م ا ت ن ص ف عليه كل الحدود جعل عقابه أ ق ل من عقاب غيره من الناس و أ و ج ب على سيده أن ل ا يظلمه و أ ن ل ا يضربه وأن لا ي حتى م ما لا يطيق وأن يطعمه مما يأكل يندم أن يطعمه مما يأكل وأن مما ل لا يأكل لفيده يأكل يلبسه يلبس ه يطيق ينذب وأن وأن أن ح صار ش عند ا ا ر ع المسلمين أ ن يقول ا ل إ ن س ا ن ق ي م ة العبد من ق ي م ة سيده ص ا ر عند المسلمين ق ي م ة الاسلام ع ب د سيده من قيمة ف ل إ بالرقيق إ ل ى د ر ج ة ما كان يحلم بها حتى الرقيق نفسه الرقيق نفسه ما كان يحلم أ ن يصل إ ل ى ا ل م ك ا ن ا ل ذ ي اوصله إ ل ي ه ا ا ل إ س ل ا م ولذلك وجد كثير من ا ل أ ر ق ا ء حينما كان يعرض عليه سيده أ ن يكاتب أ و أ ن يعتق يقول لا ن ر ي د أ ن أ ب ق ى ع ن د ك لما وجد عندهم من ا ل م ع ا م ل ة ا ل ك ر ي م ة وزيد بن حارثه لما جاء أ ب و ه ل ي أ خ ذ ه رفض أ ن يذهب مع أ ب ي ه وقال لا يؤثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ح د ا وعاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لقيه من ا ل م ع ا م ل ة ا ل ك ر ي م ة ل م ا لن يلقاه أ ب د ا عند أ ب ي ه يستحيل أ ن يجده عند أ ب ي ه وما كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ي ت أ س ى به كثير من أ ص ح ا ب ه رضوان الله عليهم ولو كان المقام ي ت ف ع لذكرنا عددا من القطب التي تتمايل ا ل أ ر ض ط ر ب ا لذكرها وسماعها علاوه عن أ ن يتمايل البشر الذين يعيشون عليها ف إ ذ ا ا ل إ س ل ا م حينما جاء ما جاء بالرقيق حتى يقال إ ن ا ل إ س ل ا م وجد فيه الرقيق الإسلام جاء والرقيق موجود أغلق جميع الأبواب أغلق موجود جميع يظهروا الرقيق التي الرقيق ومن لم يعتق عبده عنها عشرات اعتاق يعتق الأبواب وفتح من ومن فيجب عليه أن ويجب عليه أ ن يحترم أ ن يحترم إ ن س ا ن ي ت ه و أ ن دينه يحترم و بناء على ذلك وصل الرقيق ل د ر ج ة ث ا م ي ة ع ظ ي م ة جعلت الرقيق في كثير من الحالات يؤثر ا ل ر ق ة على ا ل ح ر ي ة ل أ ن ه ي أ ك ل ويشرب عند س ي د ي ما, أن ما يريد أن من يعمل كثير ان ل ا ما س سمته ترقى به أنه لدرجة يعمل ر حرة يرضى ي يكون د أن بل ب ل ا ب و د ي ة ق ا ب هذه التي أعطاها له وهو المميزات التي الإسلام عنده سيدة. فهذه ك ل م ة موجزه ة أنا تكلمت على ذ ا الموضوع ق ب ل ل هذه ا م ر ة كلمة موجزة وهذه م ب ن ا س ب ة كلامنا على ن ف ق ة الرقيق من الطعام ومن ا ل ك س و ة وما شابه هذه الامور أ م و فيقول ر ل إ ا ا م ل ن و ي ح م المالك أو على السيد كفاية رقيقه نفقة من طعام وإدام ه الله عليه رقيقه تعالى السيد كفاية على على أي أو فالزوجة نفقة كما يجب عليه أ ن ينفق على زوجته كما يجب عليه أ ن ينفق على أ ب ي ه و أ م ه يجب عليه أ ن ينفق على رقيقه والفرق بين ن ف ق ة الرقيق و ن ف ق ة ا ل ز و ج ة أ ن ن ف ق ة ا ل ز و ج ة مقدره و ن ف ق ة الرقيق ليست م ق د ر ة و إ ن م ا يعطيه ما يحتاج إ ل ي ه وفرق آ خ ر هو أ ن ن ف ق ة ا ل ز و ج ة ما تسقط بمرور الزمان بل تصير دينا في ذ م ة الرجل تطالب به ا ل م ر أ ة ل أ ن ه ا م ق د ر ة بينما ن ف ق ة الرقيق ما تصير دينا ف إ ذ ا لم ي أ ك ل اليوم مع سيده أ و لم ي أ ك ل مما يطعمه سيده ت س ق ط ا ل ن ف ق ة لهذا اليوم ويطالبه ب ن ف ق ة الغد حينما يكون الغد وعليه كسوته وكل مؤن ه مما يحتاج إ ل ي ه الرقيق لما رواه مسلم وغيره للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق ولما رواه مسلم أ ي ض ا كفى بالمرء اثما أ ن ي ح ب ث عن مملوكه قوته و ق ي ت على القوت كل ما في معناه مما يحتاج إ ل ي ه الرقيق و إ ن كان الرقيق كسوبا يعني يستطيع أ ن يعمل ما دام ا يوجد عند السيد يجب عليه أ ن يطعمه او كان أ ع م ى أ و كان مريضا مرضا مزمنا أ و كان مدبرا المدبر هو الذي يقول له السيد جعلتك حرا ضمور ح ي ا ت ي ف إ ذ ا مات السيد الضاره حرا أ و م س ت و ل د ة ا ل م س ت و ل د ة هي ا ل أ م ه التي ي ق أ ا ه ا زوجها وتنجب له ولدا تصير أم ولد بعد موت زوجها تصير ح ر ة ولكن ولدها بمجرد ولادته يكون حرا تبعا ل أ ب ي ه و أ م ا ن و ع ي ة الطعام فالطعام من غ ا ي ب قوس البلد الذي يكون فيه الرقيق إ ن كان قمحا فيعطيه قمحا و إ ن كان شعيرا فيعطيه شعيرا و إ ن كان ذ ر ة فيعطيه ذورا ر ة ك ك ذ ل بالنسبة للإدام الزمن والزيت واللحم ل ا ا من و خ ض م م يحتاج إليه في إدامه ل ي س ي غ به القوت الاساسي وهو الخبز او أ الرز في البلاد التي يوجد فيها رز ولا يوجد فيها خبز و ب ا ل ن س ب ة للكسوه قال ايضا من غالب كسوتهم إ ن كان كسوتهم ق ط م ا فيعطيه ق ط م ا و إ ن كانت كسوتهم صوفا ف إ ن ه يعطيه صوفا لما رواه الشافعي وغيره للمملوك نفقته وكسوته بالمعروف قال ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله والمعروف المعروف ل م س ل ه ببلده هذا هو المراد بالمعروف أ ن يعطى مما يعتاده الناس في بلده ويراعى, ويراعى حال السيد من اليسر والعسر كما بينا ذلك في ن ف ق ة ا ل ز و ج ة ف إ ذ ا كانت حال السيد تراعى في العسر واليسر ب ا ل ن س ب ة ل ن ف ق ة ا ل ز و ج ة ف أ ن تراعى بالنسبه ل ن ف ق ة الرقيق من باب اولى ماذا يعطيه من ا ل ف ت و ة يعطيه ما يستر عورته فقط قال لا قال لا يكفي ما يستر ا ل ع و ر ة بل يعطيه ما يحتاج إ ل ي ه إ ن كانت البلاد ب ا ر د ة يعطيه ثوبا يعطيه ش د ة البرد و غ ط ة البرد كانت البلاد ح ا ر ة يعطيه ما يناسبها قد الا في البلاد التي اعتاد أ ه ل ه ا أ ن يلبسوا ثيابا قصيره كالبلاد ا ل ا س ت و ا ئ ي ة مثلا ما يستطيع الناس أ ن يلبسوا ثيابا س ا ب غ ة يلبسون ثيابا ق ص ي ر ة وربما لبس بعض الناس في بعض البلدان الحاره ة لتكثر ف ي ا الرطوبة ما ي س ر عورته من الزربه ة العادة فإذا كانت ك ذ ا في ت ل ك ا ل د ي ا ر فالذي ي ج ب على السيد ه و ما اعتاد عليه الناس فيكسوه في هذه ا ل ح ا ل ة لا على أ ن ا ل ك س و ة م ح د و د ة بمثل هذا المقدار ولكن ب ل ا ء على أ ن ه هو الغالب الذي اعتاده الناس في لباسهم فيلبس رقيقه مما يلبسه الناس هذا ب ا ل ن س ب ة للواجب الذي يجب عليه يجب عليه أ ن يعطي عبده القوت ة و ا ل إ د ا م ة و ا ل ك س و ة من غالب قوت و إ د ا م و ك س و ة البلد التي يعيش فيها الرقيق لكنه ز ي ا د ة على ذلك يسن للسيد أ ن يعامل عبده م ع ا م ل ة أ ك ث ر من هذا ان يرفه ا عبده لونه ضرب عليه الرق ليس م ع ن ا هذا أ ن ن ا نظلم أ ن ن ا ن ح ت ق ه إ ن س ا ن ي ت ه بل نكرمه فالاسلام قال يندب له أ ن يناول رقيقه مما يتنعم به من طعام وشراب و ك س و ة هذا مندوب وليس بواجب فيندب له أ ن يطعم عبده مما ي أ ك ل و أ ن يكسوه مما يلبس إذا كان يأكل الفاتحة فإنه الفاتحة وهكذا يأكل فإنه لأنه من يعطيه الأخلاق. الأخلاق الإسلامية وأما قوله صلى الله عليه أيديكم الأخلاق قال الأخلاق تحت قوله الله جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يدي فيطعمه وإما وسلم أخوانكم مكارب مكارب فمن صلى يدي وليلبسه من لباس هذا أمر الامر أ أ قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى هذا الامر ليس للوجوب في هذا الحديث وانما هو للندب, وإنما هو للندب. لأنه إذا كان لا يجب على الرجل أن يأكل كان إذا يجب يطعم زوجته مما يأكل وأن يدتها مما يلبس. لأن ما يكفيها ما مما ا يليق بها لكن لو كان يلبس ثوبا ثمنه مثلا أ ل ف دينار يعطي زوجته ثوبا ثمن الف دينار ما اوجب الله عليه هذا ف إ ذ ا كان لم يوجب ج ب عليه في ز ت ه أن ي ج عليه في رقيقه ولذلك قال ا ل إ م ا م الشافعي قوم متقاربة معيشتهم السيد أ ص ل ا م ا ي أ ك ل طعاما أ ع ل ى د ر ج ة مما ي أ ك ل ه الرقيق القوت تقريبا متقارب واحد فقال ه أ ط ع م ه مما ت أ ك ل و أ ل ب س ه مما د ل ب وبما أ ن ن ف ق ة الرقيق ليست م ق د ر ة ف إ ن ه ا تسقط بمضي الزمان ف إ ذ ا اكل معه اليوم أ ب ي ه و نعمه إ ذ ا لم ي أ ك ل ليس من حقه أ ن يطالبه غدا بقوته في هذا اليوم وبناء على أ ن السيد يجب عليه أ ن يكفي رقيقه بالنسبه للطعام و ا ل إ د ا م والكسوه وما يحتاج إ ل ي ه فانه إذا امتنع, السيد من هذا يجبر اذا امتنع السيد من هذا فإنه يجبر و إ ذ ا كان عنده مال ف إ ن ماله يباع من أ ج ل اطعام الرقيق أ و من أ ج ل إ ع ط ا ئ ه ما يحتاجه فاذا امتنع من, إطعامه أو من اعطائه مؤانه او كان غائبا والرقيق في ح ا ل ة لا يستطيع الاستمرار معها ف إ ن القاضي في هذه ا ل ح ا ل ة يبيع على السيد أ م و ا ل ه إ ذ ا كان ب ا م ك ا ن أ ن يؤجرها ويستثمرها ف ي م ا إ ذ ا كان السيد غائبا يؤجرها و ج تجرة ر رقيق ه ا إذا كانت أجرة بإطعام الرقيق وإذا كانت مما لا تكفي ي أو مما لا ل يفي د خ من ل إ ج ا ر ب ح ا ج ة الرقيق فانه يبيعه عليه إ م ا أ ن يبيعه د ف ع ة و ا ح د ة إ ذ ا كان غير قابل ل ل ت ج ز ئ ة و إ م ا أ ن يبيعه شيئا فشيئا إ ذ ا كان قابلا ل ل ت ج ز ئ ة فلنفرض مثلا أ ن ا ل س ي د يوجد عنده م ك ت ب مثلا وهو غائب عن البلد والرقيق ب ح ا ج ة لطعام ف إ ن ه باستطاعه ان يبيع بعض الكتب أن يبيع كتابا كتابا ل أ ن ه ق ا ب ل ل ل ت ج ز ئ ة لكن لو كان عنده شيء غير قابل ل ل ت ج ز ئ ة ك ق ط ع ة من الزجاج مثلا من ذات ا ل ق ي م ة ف إ ن ه يبيعها كلها من اجل ليس ان ل إ ك ا يطعم ع ك الرقيق جزءا, جزءا وإذا كان ا ب ل للتجزئة عند ي ع ا ل ا السلعة كلها ض ي هذا إ ذ ا كان السيد ممتنعا أو ك ا ن غائبا ف إ ذ ا كان السيد موجودا إ ل ا أ ن ه معسر قال ما عندي أ ن ا و ا ا اريد و ن اطعم رقيقي ولكن ما يوجد عندي ما أ ط ع م ه قال أ م ر ه القاضي ببيعه او اعتاقه ه بيعه يكتريه وثقه إنسافه هذه قل حق الرقيق كيف ضمن الإسلام حق الرأي ولا لك إلى الضوار الإسلام الإسلام أنت بين أنت عند أخير يدفع يجد انظروا ب إما وإما من ضمن حتى كيف او ع ت قال ه ف اجره ل لا ا ابيعه ابيعه اعتقه ولا ما ح ة القاضي بل يفرض عليه ان يسمح له بالعمل في الخارج حتى ي أ ك ل اجره القاضي فان لم تتيسر اجارته باعه القاضي حتى يستطيع ان يعيش فان لم يشتره احد إذا ظ لو كان عبدا غير مرغوب ا فيه قد انفق عليه من بيت المال فان لم يكن فيه مال فهو من محاويج المسلمين فعليهم القيام به يجب عليهم ان يطعموه وان يكسوه وان يقوموا بكل واجباته صار حكمه كحكم الاحرار ما, ما له اكثر من هذا الاحرار عندنا في الاسلام ليس لهم اكثر من هذا و ب ا ل ن س ب ة ل ل أ م ة إ ذ ا كان عندها ولد ف إ ن ه يجبرها السيد على إ ر ض ا ع ولدها سواء كان الولد منه أ و كان من غيره يجبره على إ ر ض ا ع ولدها ل أ ن منافع ا ل أ م ه للسيد وبناء على ذلك من حقه أ ن يقول لها أ ص ر ف ي هذه المنافع في الطفل الصغير فيجب عليها أ ن ت ب ج ع ه في هذه ا ل ح ا ل ة وكذلك يجوز له ان يجبرها على إ ر ض ا ع غير ولدها إن فضل عن فضل ل و د ه ان ل ب ن فضل أن لبنها الولد ويبقى منه كان كثيرا وكان الولد يرضى جزءا عن ولدها بحاجة ل لبن من حق على أن السيد ي ج ولدا آخر سوى ولده وأما ما ي و ج د عندها من ا ل ل ب ن ي ك ف ي ص غ ي ر ة فقط ف إ ن ه لا يجبرها على أ ن ترضعه غير ولدها لقول الله تعالى لا تضار والدة لولدها وبالنسبة للفطام يجوز له أن يجبرها على فطم ولدها على فطام ولدها قبل الحولين إذا كان الفطام لا يضر بالولد يجوز تضار يجبرها فطام إذا كان فإذا كان الفطام يضر يضر بالولد أن فطم فليس من حقه أ ن يجبرها على أ ن ت ق ي م ه قبل حولين كذلك يجبرها و ز له أن ي ج على إ ر ض ا ع ه أ ك ث ر من حولين إ ذ ا كان لا يضر بها الرضاع ف إ ذ ا كان رضاعه منها بعد الحولين يضر بها فلا يجوز لسيدها أ ن يجبرها على إ ر ض ا ع ه ولدها هذا وإنما ذكره توطيئة لكلام على الحرة حتى يميز بينها الفرق ح ر ة بين ا ل أ م ة و ا ل ح ر ة في الارضاع أ ن الحر لها حق في التربيه وبناء على ذلك ليس لاحدهما فطمه قبل الحولين أن أبا قال لأحدهما ليس كأري أن يجبره ا ل آ خ ر في هذا فليس ل أ ح د ه م ا ف ط م ه قبل حولي آ خ ر ف ح الا ة ل ت ر ا ض ا م اخر ن ع بعد وهم الحولين في حاله أ ي أن يقول التراث أريد ويجوز أن أطمة ا أ أن م ي ق و ل أنا أ ي د م لا مانعه ل ل ي وبناء ل ذلك يجوز لهم أن من الحولين يتفق على إرضاعه أكثر من هذه الفقره فقرة الارضاع ذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى ل ل م ق ا ر ن ة بينها وبين ا ل أ م ى ما الفرق بينهما في ا ل إ ر ض ا ع فقط في الحق هل من حقه ان يجبرها, أو ليس من حقه أن يجبرها على فطنه أو ا ع بعد الحولين أ و أ ن ترضع ولدا آ خ ر معه وهكذا رجع م ر ة ث ا ن ي ة إ ل ى مباحث الرقيق فقال ولا يكلف رقيقه إ ل ا عملا يطيقه هذه من الضوابط التي جعلها ا ل إ س ل ا م في معامله الرقيق ا لما يكلف رقيقه من العمل من ما لا لما ذكرناه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم ولا يكلف من العمل ما لا يطيق, ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. ويجوز مخارجته المخارج هو أ ن يطلب من عبده أ ن يعطيه كل يوم مثلا خ م س ة دنانير فيذهب العبد ويعمل ويعطي سيده الدنانير ا ل خ م س ة وما زاد عنها ف إ ن ه ي ت ر ف ه به ويتصرف به كما يشاء يجوز للسيد أ ن يخارج ع ب د ا لكن بشرط رضاهما لا يفرض على سيده ولا السيد يفرض ع ل و ر ق ق ي ه التراضي جزله ص و ص في ذلك ما رواه البخاري ومسلم أ ن ه صلى الله عليه وسلم أ ع ط ى ابا ط ي ب ة لما حجمه صاعين أ و صاعا من تمر و أ م ر أ ه ل ه أ ن ي خ ف ف عنه من خراجه ل أ ن ه م كانوا قد خارجوه فلو المخارجة باطلة كانت منهم لما, لما طلب غير وقال صلى الله عليه وسلم يخففوا مخارجته أمن من قال لهم المخارج ة باطله فكونه, أقرهم وطالب فكونه طالبهم ب أ ن يخففوا عنه معنى ذلك أ ن ه أقر اقر ل م خ ا ر ج ة ا الصحابة ل ونقلك عن من جمع ض ي المخارج ل ه ه ع ن ا ل م ج خارجوا ة أنهم أنه كان البيهقي خ ا وروى للزبير ر مملوك ألف إليه تؤدي ولا يدخل بيته من خراجهم شيئا بل يتصدق به ينفقه ك ل ه في وجوه الخير والبر قالوا ل م خ ا ر خراج ج ة هي م ع ل و م يضربه السيد على رقيقه يؤديه مما يكسبه كل يوم أو أسبوع أن ما يضرب عليه في أسبوع مما ما اليوم على كل أو أن خ م س ة د ن ا ن ي ر أو أو تسبوع في في دنانير عشرة ا ل ش ه ر حسب حسب السنة السيد بينه وبين الاتفاق الاتفاق في أو وتشترط قدرته على كسل مباح من شروط المخارجه ان يكون الرقيق قادرا على ا ل ك س ب المباح و أ ن يكون ما يضربه السيد على رقيقه مما يفيض عن حاجته مما ي فاذا ي عن ح ج ت ه ف إ كان يعمل بقدر ما ي أ ك ل فكيف ي س ت ط ي ع سيده المخارجه فلا تصح هذه المخارجه تعتبر ب ا ط ل ة هذا إ ذ ا قال له السيد ت أ ك ل من عملك عندي عندي وانا ع د ي و أ اطلب منك مبلغا معينا عند ذلك ما ننظر الفاضل ة عن طعامه نعم او ما يحتاج إ ل ي ه قال ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى ويبنعه يجعل يخارج بالنسبة من أن يجعل على للعبد أمته خراجاً ما يخارج أمته هذا الإمام خراجا ما ليش؟ أن إلا أن ي ك وروى ن وأن يكون العمل مضمونا ن لها عمل غالب العمل لا بالأمث إلى الفساد ل دائم ا يؤدي أو و بحيث ح ا ر و عن ي ع عثمان رضي الله ت عنه ا ل ى ع في خطبته لا تكلف الصغير الكتب ة فيسرق ولا ا ل ج ا ر ي ة غير ذات ا ل ص ن ع ة فتكتسب بفرجها ما ك عندها صنع وخارجها سيدها سوف تنحرف أ م ا إ ذ اذا كان لها عمل إ كان لها عمل معروف وشريف ما تنحرف به يجوز له في هذه ا ل ح ا ل ة أ ن يخارجها كما لو كانت مثلا تتكسب بالغز في بيتها مثلا عند ذلك يصح هذا و أ م ا إ ذ ا كان الخراج سوف يؤدي ب ه الى إ ا ن ح ر ا ف ف إ ن ه يمنع من هذا هذا ب ا ل ن س ب ة للرقيق وقد استطرد الفقهاء استطرد في مباحث النفقه النفقه عندنا نحن المسلمين ليست م ف ر و ض ة فقط على الانسان إ ن س ل ل إ ن ق ا للدواب مفروض أيضا ع ى الإنسان ل ل الإسلام جعل ليس للإنسان لم يجعل الحقوق فقط للإنسان وإنما جعل هناك حقوق للدواب وكلكم تعرفون كيف أمر الإسلام بمعاملة الدواب في حالة ذبشها حالة إطعامها وفي حالة جعل ليس لم يجعل جعل وكلكم أمر تعرفون كيف في وفي وفي حقوق فقط تعذيبها ودخل ق د ت ا م رجل أ أطعمتها تأكل الأرض ة بذرة للنار لا ولا ودخل من تتركتها خشاش هي ا ل ج ن ة بكلب وجده يمص الثرى من العطش فنزل إ ل ى البئر و ا ت ق ا ه بخبثه فشكر الله صنعه فغفر له فهذا يدلنا على مدى احترام ا ل إ س ل ا م ل ذ ر و ح ليس فقط من الاحرار أ و من ارقاء ل العبيد و إ ن م ا من الدواب فهذه الجمعيات التي نسمعها اليوم جمعيات ا ل ر ث ق بالحيوان هذا شيء جديد تعلمه الغربيون من أ خ ل ا ق المسلمين التي امر الله بها لا أنا لا أتكلم عن أخلاق المسلمين الموجودة في هذه اليوم الحرفة ربما و ج د هذا له لا علاقة له بالإسلام الإسلام شيء و ا ل ي ن يطبقون الانسان إ س ل م بعضهم شيء يطبقوا آخر الإسلام ينحرف في العمل هذا ما ينسب هذا العمل للدين الذي عليه هذا الانسان إ ن س وإنما ننظر إلى ننظر ن ا ا ل كيف يعملون و ن ح س ب بغض ه دينهم ما نقول إن هذه هي م تعاليم ما الأعمال من تعاليم النظر نقول عن إن ي د نعم وفي في يوم من ا ل أ ي ا م كان ا ل إ م ا م أ ب و إ س ح ا ق الشيرازي الذي يعتبر من كبار أ ئ م ة المسلمين تجملان مرات ك ث ي ر ة جدا الذي كان يعين الخلفاء برغبته الذي يقع عليه اختيار الشيراز يكون ي خليفه ر أ ى كلبا يمشي ب الشارع لجانبه أ و أ م ا م ه فزجره أ ح د طلابه فقال ه له لماذا تزجره أ م ا علمت أ ن الشارع مشترك بيني وبينك ه ومن خلق الله هذا الشارع مشترك بيني وبينه انا من حقي ان ج و ومن ح ق ي ي ن يمشي لا ضايق انا ولا اذانا لماذا تزجروا هذه الرفق بالحيوان, هذه هي الرفق بالحيوان. واليوم ا ل أ و ر و ب ي و ن عندهم جمعيات رفق بالحيوان لكن ما عندهم جمعيات رفق ب ا ل إ ن س ا ن وكل الويلات التي يلاقيها العالم ا ل إ س ل ا م ي اليوم من أ و ل ئ ك ا ل أ خ ب ا ر هم صحيح رفعوا الرق عن بعض البشر لكنهم ضربوا الرق على كل من وكل ص ل إليه يدهم وما يعانيه المسلمون اليوم ت يدهم يعانيه في وما بقاع ا ل إ س ل ا م إ ن م ا هو من استعباد عباد الصليبي وهذه الجمعيات التي عملوها ربما يكونوا صادقين بها فيما بينهم ولكن ل ي س ه م عرفوا ر ح م ة ا ل إ ن س ا ن ل ل إ ن س ا ن كانوا وما زالوا وسيبقون ما دمنا نحن في ح ا ل ة الذل التي نحن فيها ما مر على ا ل إ ن س ا ن ي ة أ ب د ا ظرف من الظروف كما يمر على المسلمين اليوم مما يكيده لنا أ و ل ئ ك الذين يزعمون أ ن ه م عندهم جمعيات ومثل ا ا ح ي نفق تبدأ بالإنسان الإنسان وطغيان الإنسان ا ا ل ك ر الذي ما عنده مثل ولا مثل عنده عنده الظوائر بالحيوان شيء جيد عندنا الإسلام أمر بي. أمر به به نحن م ع الان م ة ل سنسمع كيف يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يعامل دابته لكن ليس هم عاملوا ا ل إ ن س ا ن كما يعاملون ا ل د ا ب ة وليس الذين ي ك ت ن و ن ب ا ل ح ض ا ر ة ا ل غ ر ب ي ة يقرؤون عن دينهم شيئا حتى يعرفوا ما الذي أ م ر به ا ل إ س ل ا م قبل أ ن ي ك ت ن و ا بمثل تلك ا ل ح ض ا ر ة ا ل ز ا ئ ف ة ا ل م ت ن ا ق ض ة والتي ستنهار م ن عاجلا أ و آ ج ل ا ما تبقى ولا تدوم ح ض ا ر ة ا ل ق ا ئ م ة على الباطل م ا يمكن لها أ ن تستمر تقوم وتنمو وتكبر ولكنها تنهار ب س ر ع ة ولكن ا ل ح ض ا ر ة ا ل ق ا ئ م ة على أ ل ا س س السليمه تبقى ومهما حاول الناس إ ز ا ل ت ه ا فلن نستطيع الى ذلك سبيلا لقد مر على ا ل إ س ل ا م من الضغوط ومن التحديات ما لو مر على أ ع ظ م ا ل أ م م القائمه في ا ل أ ر ض ا ل آ ن ل أ ب ا د ه ا وقضى عليها ا ل آ ن من منا يسمع بكسرى وقيصر الا في زوايا التاريخ ح ض ا ر ة ا ل ر و م ا ن ي ة ا ل ق د ي م ة وحضاره فارس من منا يعرف عنها شيئا الا آ ن إ ل ما ن ق ر أ ه في التاريخ زالت و ب ا د ت ولم تبق كثير من الاحزاب ا ل ش ي و ع ي ة في العالم قامت في كثير من البلاد ولكن بمجرد تعرضها ل ه ز ة ب س ي ط ة زالت ولم يبق لها وجود ل أ ن ه ا ق ا ئ م ة على باطل كثير من ا ل ط غ ا ة الذين جاوا ء على أ م ت ن ا وفرضوا على ا ل أ ج ي ا ل أ ن تهتف باسمهم وتهلل لهم بمجرد زوالهم وزوال طغيانهم زالت كل ا ل أ م و ر التي فرضوها على أ م م ه م ل أ ن ه ا ما قامت على حق ونقات ما قامت على باطل فسرعان ما تزول بينما ا ل إ س ل ا م القائم على المبادئ و ا ل أ س س الثابته التي لا يمكن ل إ ن س ا ن في الدنيا أ ن يغض الصرف عنها كم يتعرض المسلمون اليوم ل ل ض غ و ط الضغوط التي يتعرض لها المسلمون لو نزلتهم على أ ي أ م ه من ا ل أ م م و أ ي م ب د أ من المبادئ لصار أ ث ر ا بعد عين ولصار في زوايا التاريخ ل أ ن ه قائم على باطل بينما نجد أ ن ا ل إ س ل ا م رغم كل ما يفرض عليه ورغم كل ما يعمل معه رغم أ ن ه وصل ل د ر ج ة ا ل ا ب ا د ة المسلمون يبادون اليوم في كل ب ق ع ة من بقاع العالم الأرض تجأل إلى الله وتضج من دماء المسلمين في كل مكان في العالم دم المسلمين تجأل إلى كل مهجر ردر وتضج من دم في في يسمى يهذر المسلم ا ل وكل م ومع ذ ل من ا الإسلام؟ ما ت الإسلام مات وكل من يظن أ ن ا ل إ س ل ا م قد مات فهو مغرور وموهوم ومخدوع ل أ ن الله تكفل بعبده هذا الدين ولا يمكن ب ق و ة في ا ل أ ر ض أ ن تقضي على شيء تكفل الله تعالى بعبده ذ ا العصر ويريد أ ن يتمسك بدينه ما وجد زوجين لا من أ م ه ولا من أ ب ي ه ولا من أ خ ت ه ولا من أ خ ي ه وجد مناهج تعليم ا ل ح ا د ي ة التي فرضته ا ل ي ه و د ي ة على أ م ت ن ا تحاربه من أ و ل س ن ة في الابتداء إ ل ى أ ن يتخرج من ا ل ج ا م ع ة لا يعرف شيئا عن دينه ومع ذلك تجده بكل قوه وبكل طاقته يريد أ ن يتمسك بدينه كيف يصير هذا ما نعلم هذا سر الله تعالى في هذا الدين انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون ربما تمادى الباطل و ا ل ت ر س ل و ا ل ت ب د س ن ة وسنوات للباطل ج و ل ة وللحق جوالات ولذلك كونوا على يقين ل أ ن ه س ي أ ت ي اليوم الذي تنكشف كل ا ل أ ق ن ع ة ا ل ز ا ئ ف ة التي يتزين بها ويتبرقع بها عباد اليهود وعباد الصليبيين في العالم س ي أ ت ي اليوم الذي ن تجدون فيه أ و ل ئ ك المستبدين في ا ل أ ر ض من الصليبيين ومن اليهود ستجدونهم على حقيقتهم التي أ خ ب ر الله عنها ضربت عليهم ا ل د ل ة والمسكنه وباءوا بغضب من الله ف ي مقدرات م س ت و ى ذلك زالوا ولم يعد لهم وجود ورجع أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة إ ل ى ما كانوا عليه ا ل ت ت ا ر ا ش ا ح و ا كل العالم ا ل إ س ل ا م ي و بعد ذلك أ ي ن ا ل ت ت ا ر ا ل آ ن هم الذين دخلوا في ا ل إ س ل ا م هم الذين بنوا المساجد و عملوا ح ض ا ر ة إ س ل ا م ي ة ع ل ف ت بهم كيف هندري ا ل أ و ر و ب ي و ن دخلوا ي ا بلادنا رسلنا الجيزه و رسلنا الفنسيين فرنسا اتعمل في الجزائر مائه وثلاثين عاما ما صار ج ز ا ئ ر ي و ن ا ف ر ن س ي ي ن هولندا اتعملت أ ن د و ن ي س ي ا خ م س م ئ ه عام ما صار الاندونيسيون هولنديين ب ذ ل و ا على إ س ل ا م ه م وما زالوا يتكلمون ا ل ل غ ة العربيه وما زالوا وما زال يقيمون الشعائر رغم كل الضغوط التي سلطت عليهم خ م س م ئ ه عام هولندا م س ت ب د ة ب أ ن د و ن ي س ي ا ما صار ا ل أ ن د و ن ي س ي و ن هولنديين ولكن ا ل إ س ل ا م دخل إ ل ى بلاد الشام ب س ن و ا ت و ج ي ز ة ص ا ر مركز ا ل ح ض ا ر ة ا ل ع ر ب ي ة في دمشق و إ ل ى ا ل آ ن وسيبقى إلىه من يوم تقول له القيامه ما يرضى هذا؟ عربي غير ة ل أ م غير ي ت و ن ا الحق غير كل شيء فيه دين كل لأنه ل أ ن ه ا ل د ي ن الذي أ ر س ل ه الله ا ل ب ش ر ي ه جميعا وهم حينما د خ ل ا ل ل م م س و ن بلاد الشام و بلاد الفرس دخلوا فاتحين لينشروا فيها ا ل ح ض ا ر ة وهم دخلوا بلادنا مستعمرين من أ ج ل أ ن يستجدوا بامتنا أ م ت ن وبأبناء أ د خ ل و ا ب ل ا د ن من أجل أن ا أجل ي ب ي د و ا أ م ت ن ا و و ش ع ب ن امتنا و ن أن ينطسوا أجل وحيراتنا يستعبدونا نحن فيها مراكز الحضارة دخلنا الأندلس فجعلنا من أن أعظم أجل التي وجدت في العالم ب أ ج ر ه ولكنهم لما دخلوا إ ل ى بلادنا أ ب ا د و ن ا هذا الفرق بيننا وبينهم هم طغاه مستبدون حاقدون ونحن أ م ة نحضر أ ع ظ م المبادئ والمثل التي أ ن ز ل ه ا الله تعالى ل إ س ع ا د الانسان والسمو به هذا الفرق بيننا وبينهم كالفرق ما بين ا ل أ ر ض والسماء هؤلاء ر ح م ة واولئك ن ق م ة هؤلاء س ع ا د ة واولئك ظلم وطغيان و ك آ ب بين ة فرق ا ل لا ا ث ن ن ي يمكن وابدا ان ق ا ر ن ة بين الفتوحات ا ل إ س ل ا م ي ة التي غيرت وجه ا ل أ ر ض من الباطل إ ل ى الحق وبين الطغيان الصليبي اليهودي الذي غير كثيرا من ا ل أ م و ر من الحق إ ل ى الباطل وخرج النور إلى الظلام ومن رداية النازة الظلام الظلام الأثنين إلى إلى من مرين سرط فليس الذين يفتنون ب ا ل ح ض ا ر ة ا ل غ ر ب ي ة يعرفون ح ق ي ق ة دينهم قبل أ ن يتكلموا على هذه الحضاره ة الزائفة ونحن اليوم ونحن ن ج د م على الزائفه ح حضارة ض ا ما في شكل هذا الذي يمكنها يكون مغالي لكنها ر ة في يكون شكل ة ل أ ن ا قائمة على مصر. ونحن نجدها حضارة لأن واقعنا الأليم الأسود صرنا الحضيض تعالي الدين وإنما أعمال البشر وأما ديننا فلا يكرر ما ليست على لأن لكن ليست في هي يكرر مصر من ونحن هذه عليه الآن هذا التخلف الذي نعيش فيه. تخلف العلمي ذ ي ن ي فيه ش ت خ ف ا ل ل ع تخلف الحضاري تخلف الفكري تخلف السياسي تخلف اجتماعي تخلف اقتصادي ت خ ل في ف كل جوانب ا ل ح ي ا ة هذا ليس من ديننا و إ ن م ا هو من ذلنا وقمولنا فلو رجعنا إلى ديننا أعظم حضارة تتشوف إلى لعملنا إليها نفوس البشر في هذه الأرض ولوجدت نفوس يتسابقون رجعنا حضارة ديننا الغربيين في أعظم من أجل هذه ا ل ا س ت خ ا ر بحضارتك وبرسلك ل أ ن ه ا حق والحضاره ه عليها ح ض ا ر ة ز ا ئ ف ة أ ك ث ر ه ا ب ا ل خ د ا ع نعم ف نرجع إ ل ى موضوعنا فبالنسبة للدابة قال وعلي علف يجب أن يعرف في ترفتها فإن للدابة ذوابه يجب دابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله قال امرأة النار في ذرة لا هي أطعمتها ولا تأكل من خشاش الأرض امتنع قال وعلي علي لأن صلى عليه وسلم دخلت تأكل أن من أطعمه هي ذرة ما حيوان ينقسم إ ل ى قسم إ م ا أ ن يكون م أ ك و ل ا و إ م ا أ ن يكون غير م أ ك و ل ف إ ذ ا كان م أ ك و ل ا ت ج ب ر في ا ل م أ ك و ل على بيعه إما أن ي ي ب ع و إ م ا أ ن يطعمه واما أ ن يذبح واما ان يبقيه هكذا فليس من حقه نحن ما نقول إن كل ترجع أن ع ر فاذا و إ م أن المأكول الحيوان تبيع وفي غير ي ل ي ك لم يفعل ل أو أحد القرد إما أمرين تطعمه وإما تبيعه أن أن لمن ع ه و ي ط م ه فإذا م ي ف ع ل ي أ ت ي معنا نفس الكلام الذي ذكرناه في ا ل غ ق ي ق ونفس الكلام الذي ذكرناه في ا ل ز و ج ة القاضي يبيع عليه هذا الحيوان أ و يؤجره وإذا لم يجد من ف ت ص ي ر نفقته ك م ا ذ ك ر ن ا ه ب ا ل ن س ب ة ا لكي ي م ك ان يكون م ل ى ا ل م ي ي م ي ن أ ن ي ط ع م و ا لكي يمكن ان يكون ل ك ا لكي يمكن ان يكون م ل ا لكي ي م ك ان يكون ملكا ل ي ك أ ن ت ط ع م ه حتى ي م و ت ل ا ت م س ك ه إ ذ ا ل م ي ك ن ملكا ل ك ل ا ت م س ك ه ل ك ن يمكن ا م يكون و ل ك ا لكي أنه ج ا ء ي ك و ملكا لكي يمكن ا م ه و ل ذ ل ك ق ا ل ف إ ن لم ي ك ن له م ا ل ب ي ع م ك ن ا ك ملكا ل ك م ك ن ان ة أ و ج ز ء ا م ن ه ا أ و أ ك ر ك ل ك قال. فان تعذر ذلك فعلى بيت المال ك ف ا ي ت ه ى فان تعذر فعلى المسلمين كنظيره في الرقيق يجب على المسلمين دابة بالحيوان على الرقيق مدام الدابة محترمة. هذه رحمة الإنسان يفهموها كما مدامة يفهمون أن هذه محترمة رحمة رحمة بالحيوان هذه رحمة الإنسان بالحيوان. قال الولد حتى لو لم يكن لها ولدا ما يستقصي حبيبها كله قال الامام لا الاذرعي ويظهر أ ن ه إ ذ ا تفاحش طول ا ل أ ف ط ا ر وكان يؤذيها لا يجوز له ح ل و ة حرام علي حلبه ليس فقط يندب له أن ي ق ص ه ان ي د ب له أن يقصها إ ذ ا كان لا يؤذيها خ س ي ة من اذاها يقص ا ل ف ا ر ة ف إ ذ ا تفاحش طولها وصار ا ل أ ذ ى متحققا عند ذلك يحرم عليه ح ل ه ة حلب ا ل د ا ب ة إ ذ ا كان يلحق بها ا ل أ ذ ى هذه معامله الاسلام مع, مع, مع الدواب ومن عامل المعاملة الدابة بهذه المعاملة نفهم بالبداهة كيف يعامل الانسان إ س ل م ا ل إ و أ م ا ما لا روح فيه له د ا ب ة وله رقيق وله حر ما م لا روح فيه. تقنات ودار لا ا تفلب على ل روح فيه ك ه ا ت ق ن ا ت و د ا ر لا يجب على مالكها أ ن يعمرها د ا ب ة يجب أ ن ي ط ع م ه ا حتى تبقى ل أ ن ه ا من ذوات ا ل ر و ر ا ق تتالم لو لم يطعمها بينما ليست الداء وبناء ذلك لا يجب على مالكها ان يعمرها يندب له ان يهتم بها حتى لا يعتبر مضيعا للمال لكنه لو لم يفعل فانه لا يجب عليه ذلك ولا يكون اثما وبهذا نكون قد انتهينا من الجزء الثالث من اجزاء مغني المحتاج الامام الشيخ الشربيمي رحمه الله تعالى وهو قد انتهى منه في يوم الثلاثاء التاسع عشر جماد ا ل آ خ ر ة من شهور سنه اثنين وستين و تسعمائه ونحن انتهينا منه أ ي ض ا في شهر جماد ا ل آ خ ر ة لكن ليس في نفس اليوم ن س أ ل الله تعالى أ ن يعلمنا ما ينفعنا و أ ن ينفعنا بما علمنا و أ ن يجعل علمنا ح ج ة لنا لا ح ج ة علينا و آ خ ر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله لله وصلى عليه وسلم رب